عليكم سلام عليكم ورحمه ة ا ل ل الله ش ي خ أ ح م د م س م و ل أ ح م د ا ل سلام عليكم ا ل شيخ أ ح د ا ل إ خ و ة ا ل س ل ف ي ن من مصر معكم خ ل ى شيخ ا شيخ ممكن سؤال طبع ممكن نسجلكم شيخ طبع الشيخ هنا حصلت ف ت ن ة ك ب ي ر ة هنا في مصر ونحن نريد التوجيه منكم يعني نسمع من ا ل شيخ محمد سيد رسلان سؤال الشيخ, الشيخ محمد بن إ ب ر ابراهيم ه ي م ومحمد ن إ ب يطعن في شيخ رسلان ونحن نريد ا ل ن ا ي ح ة منك إ ل ى أ ي ن تنصحنا نذب و ان نذهب ي أ ع ر ف و للطلب غ ن من ي ا ش والشيخ ي خايدك خ الرحمن العالمسري جماعة عبد من ا العلمي مصر أ ن ه م يثنون على الشيخ رسلان ولا يثنون على هذا الثاني الذي ذكرتهم محمد إ ب ر ا ه ي م ويذكرون عنه مخالفات ا ل م ن ه ل السلفي ن نعم ف... ا أنه على و... أن م للشيخ ربيع نعم لكن نعم يعني كما ي قال أو ك م الشيخ ق ا ا ل أ ب و ع ب ي ه نفسه يعني في سؤال إ ذ ا اختلفوا في شخص قال يعني معنى كلامه ان يذهب الانسان الى الشخص الذي لم يختلف فيه أ و لا نعم فالحمد لله المشايخ عندك في مصر معروفون استفاد منهم و ر ج ع إ ل ي ه الشيخ حسن البنا、no. الشيخ ع ل د الرحمن الشيخ عبد الاعلى أ و ل ا ء معروفون يعني يعني بالعلم و ا ل س ن ة والمنهج نعم、no. والشيخ رسلان كما ذكرت لك هؤلاء المشاخ اثنان عليه نشاء الله جزاكم حياكم خير الله الشيخ. السلام عليكم ورحمة、الله.